بسم الله من الشيطان الرجيم لو انزلنا هذا القران على جبل لاريتahu خاشعا متصدعا لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك نمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي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 له ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يَهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَن يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَصَفِيُّهُ وَحَبِيبُهُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ واحدة وخلق منها زوجها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 وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم أجرنا من النار اللهم رب إني أعوذ بك من أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو, أزل أو, أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي أن تربي سندي وعليك اعتمادي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك يا عالم سبحانك يا قاهر سبحانك يا مريد سبحانك يا من يقول للشيء كن فيكون سبحانك يا من لا يحصره حد ولا يحيط به عد سبحانك يا من تنزهت عن الشبيه ذاته وتقدست عن مشابهة الأغيار صفاته سبحانك يا من أنت بالبر معروف وبالإحسان موصوف معروف بلا غاية موصوف بلا نهاية الله كان ولا مكان وهو على ما كان قبل خلق المكان لم يتغير عما كان علم ما كان وما يكون وما سيكون ولو كان هذا الشيء كيف ما كان يكون سبحانك على حلمك بعد علمك سبحانك على عفوك بعد مقدرتك سبحانك لا إله إلا أنت إني كنت من الظالمين آمين آمين يا رب العالمين وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمد الرسول الله سيدي أبا القاسم يا رسول الله أنت الأمي الذي علم المتعلمين أنت اليتيم الذي بعث الأمل في قلوب اليائسين أنت الفقير الذي قاد سفينة العالم الحائر بين معترك الأمواج إلى شاطئ الله رب العالمين أشهد أنك يا رسول الله بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وكشفت الغمة ومحوت الظلمة وجاهدت في الله حق جهاده حتى أتاك اليقين اللهم ازعنا محمدا خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين معاشر الإخوة الأعزاء سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كي يتكلم على القرآن الكريم هذا الكتاب الذي لا يأتيه المال باطل من بين يديه ولا من خلفه هذا الكتاب دستور السماء ودستور المسلمين هذا الكتاب لمين كشن قرره مع أي كتاب من كتب البشر ولو قارناه لو جدنا فيه خصال معدودة مكناش في كتب البشرية اسمع الحديث اشقال فيه النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام كتاب الله تبارك وتعالى نندر ميزان وبين بالكتب البشر كتاب الله تبارك وتعالى فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم هو الفصل وليس بالهزل من تركه من جبار قسمه الله ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله هو حبل الله المتين ونوره المبين والذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم وهو الذي لا تتشعب معه الآراء ولا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة وهو الذي لا يشبع منه العلماء ولا يمله الأتقياء ولا يخرق على كثرة الرد وهو الذي لا تنقذ عجائبه وهو الذي لم تنتهي الجن إذ سمعته أن قال إن سمعنا قرآن العجب من علم علمه سبق ومن قال به صدق ومن حكم به عدل ومن عمل به أشر ومن دعا إليه هدي إلى صراط المستقيم حديث حسن رواه الإمام الترمذي إذا يا أحباب اذكرنا 23 خصلة في القرآن الكريم 23 ميزة من وجدهش في كتاب من كتب البشر هذا هو الموجز موجز الألباء وإليكم التفصيل من إذاعة محمد صلى الله عليه وسلم عبر كل بلدان العالم تحدي النبي صلى الله عليه وسلم كي يتحدى الأمم كلها باش بكتاب اسمه القرآن الكريم آخر كتاب من كتب السماء قال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن كتاب الله تبارك وتعالى فيه نبأ ما قبلكم أول شيء في القرآن اذكر الله تعالى القصص دي الأمم السابقة قوم عاد قوم تمود المتفكات هذه الأقوام احتى علم التاريخ الآن واحتى الطلبة اللي يقرأوا في الجامعات في أوروبا وفي أمريكا واحتى في البلاد الإسلامية ما يقرأوا علم المجتمعات السابقة والأمم الغابرة إلا عن طريق الكتب السماوية وأولها القرآن لأن الله تعالى حفظه من التحريف ولول القرآن ما غنعرفوش هذه الأقوام لأن قوم نوح مثلاً بعد الطوفان أتمس الله تعالى المعالم ديالهم وما كان عرفوش آثار ديالهم وما كان عرفوش تاريخ ديالهم إلا عن طريق القرآن الكريم إذا الأمم الغابرة ما كناش كان كناش كنعرفوها إلا عن طريق القرآن الكريم فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم سبحان الله كل كتاب يذكر لنا الأخبار المقبلة وشنو غادي يكون في عام 2000 وفي عام 3000 وعام 4000 في خلى الله تعالى الدنيا كينة غادي يكون هذا الأمر لا يعرفه أحد إنما العلماء والمفكريين يتكلموا بها الكلمة تقريبية الظن والظن لا يغني من الحق شيء لماذا؟ لأن طاقة البشر محدودة والغيب لا يعلمه إلا الله قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون لكن القرآن لأنه من عالم الغيب من الله سبحانه وتعالى خالق الكون كل حاجة فيه مسطورة لا زيادة ولا نقصة أما كلام البشر كيترد كيمر مر الوقت وكي علماء مفكرين آخرين كي يطلوا ذاك كلام الأولي ذاك شيء قالوا اللونين كي يطلوا للخير وكي يكتشفوا أشياء جديدة أما القرآن فيه خبر ما بعدكم فيه الجنة لم يرفع حد فيه النار فيه قيام الساعة فيه أمور لا يعلمها أحد إلا الله وكان أمور للذكرات في عدد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وجدناها الآن وهذا قد يجينا البيان ديالو في وسط الحديث وخبروا ما بعدكم فيه حكم ما بينكم وخبروا ما بعدكم هو الفصل وليس بالهزل نحن القرآن ما يعرف نصف الحلول هذه ما كينباس وهذه غير خود منها شوية وكذا لا فصل ليس بهزل حكم ديله ما كيتغيرش صالح لكل زمان ومكان كل أمر كيف يفصل فيه بالفصل التام ما كيقومنش التغيير ولا هاد القانون المصلحة سنقسم منه ولا ده نزيد فيه لا حكمه دائما فصل ما كيعرش القرابة والحزازات ولا, ولا ده من جيد فلان ولا هاد غمض عينك لا فصل وليس بالهزل من تركه من جبار قسمه الله أي واحد تعلّف الأرض وصل درجة عليا وما وصلش على طريق القرآن الكريم وما تعليش بالإيمان وبالتقوى وبالعمل دياله للدين ولخدمة الدين الله تعالى كي في آخر العمر دياله ويقسم الله تعالى وينتقب منه من تركه من جبار قسمه الله ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله قال اللي يبغى الهدايا وبغير شد وبغى طريق الرشد وطريق الطمئنان والساعدة في غير القرآن ما يلقهاش وخي يجري طول حياته من يبتغى الهدى في غيره أضله الله حيث لا كان شيء قانون في الأرض يصلح للبشرية إلا قانون الله تعالى لأن الله تعالى اللي خلق البشرية وعارف ما كيصلح لها كما نشرح الآلة نشرح الآلة الآلة جديدة نجيبها من اليابان نجيبها مع واحد كتاب تسمى الكاتالوك ديالها هذا الكتاب هو الذي فيه هذه الآلة كيف سيخدمون بها شحال الطاقه ديالها واشنو اللي يصلح ليها واشنو اللي ما يصلحش ليها وشحال من ساعه تخدم الانسان حتى هو آلة شكون اللي خلق الله تعالى عنده الكتالوج ديالو الكتالوج ديالنا حنا هو القرآن الكريم هو اللي فيه لي كود ديالنا فين نمشيو هنا الدور احمر هنا ممنوع هنا يمكن لك تدوز هنا عندك قيف علاش كاين كاع الارشادات اللي غادي تصلح لهاد الماكينه اللي خلقنا الله تعالى هي الإنسان هي عبارة عن آلة الاوامر ديالها والطاقات ديالها كلها في القرآن الكريم اذا كاع اللي بغى يطمن وبغى الراحه وبغى الاستقرار وبغات تدتيه لو تناه ومامشيش القرآن الكريم ما غاديش القراءة ولا طمئنال ما بي ما نبتعد الهدى في غيره أضلله الله هو حبل الله المتين ونوره المبين والذكر الحكيم وهو الذي لا تتشعب معه الآراء سبحان الله شوف الإنسان ضعيف من اللي كيشيء قرار من عند البشاق كتكون تكون واحد الحزب ديال المعارضة كيقولوا ودي القرار ما يصلح إعلاش لأنه كي مسهد الناس هادو هادو هادو هادو كي كي مسوم حاجة مزيانة وهادو هادو حاجة خيبة خس هادو هادو النقطة هذي هاد خست بدل كتشعب الآراء لأنش كل يعط الرأي بشر وبشر ناقص إذا الرأي ديالك يكون ناقص كي يتم تعديل ديال ذاك الرأي أما القرآن لا تتشعب معه الآراء. لأن ألاش الأمر ديالو ما فيش رجعة لأن الله تعالى ما كيف رضي حاجة إلا ما فيش واحد غادي يضر كل شيء ممكن يؤديها مثلاً مال يشرع الله تعالى الصيام عربي أن جز الناس غادي يضرو من الصيام اللي مسافر واللي مرئ نهم الله تعالى ما خلصوا البصر في ليتكلم لو الله تعالى فرض الصيام على كل شيء غادي يجي المسافر يقول أنا اتقهرت قد يجي المريض يقول أنا اتقرت لي الله تعالى الحجلي كأعرف ما يتقرف الإنسان الله تعالى كاستنىها لأن الله تعالى علي بالإنسان خبير من اللي جلّت على الباب الصالة مس نفيتشي واحد علاش لأن هذه عارفة مقدور كما كان نوعه صلى واقف ما قد تجي قاعد مصلجيش ما, ما قد تجي على ظهرك ما صلي ما قد تجي على جنبك ما قد تجي صلى بعينك ما قد تجي صلى غير قلب جع تحريك ها هذه استطاعت أي إنسان وخا يكون مريض إلا اللي غيب وإلا الإنسان من جنون صار الله العفيف وإلا المرأة الحائدة والنفاسة إلها الاستثناء استثنى من الله تعالى من غيرها شيء ما قيس استثناء في أي حال ممكن تصل السبيطار مريض كوني نيك فين ما كنتي تصل إذا الأوامر دي الله تعالى كل إنسان بإمكانه يؤديها إذا اللي ما أديش غير هذاك من العمل الشيطاني أما العذر ما كيش قال الحج اللي يمكن يكون في عذر دي الإنسان يكون في مش قوّجود إلا الله تعالى خفف علينا واستثنى الله تعالى أن عاليم بينا هذا ليس قول البشر قول الله هذا القرآن أحكام دياله وهو الذي لا تتشعب معه الآراء. ولا تزيغ به الأهواء وهو الذي لا تلتبس به الألسنة يعني اللي يتكلم بالقرآن كي يكون فصيح ممكن يتمتم ليرجع في كلام دياله لأنه يتكلم بكلام صادق لأنه يجابه الصادق المصدوق النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي لا تتشعب معه الآراء ولا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة وهو الذي لا يشبع منه العلماء لأنه بحر لأن القرآن يقسم ثلاث أزاء جزء يعرفون بعض الناس آيات يعني جزء دي القرآن تلود دي القرآن شارحنا أوصوب رأسه حتى الإنسان أمي ما عمره قرأ يسمع الآيات وغادي فما فين غادا وكين جزء لا يعلمه إلا العلماء وكين جزء لا يعلمه إلا الله داكشي بس لا يشبعوا منه العلماء ما كيشبعوش منه العلماء ليش لأن دين في الجديد كل مجهو العلماء في عصر من العصور إلاو كيتاهلو من القرآن الكريم كيوجدوا فيه خيرات جديدة صار لكل زمان ومكان دار في الله تعالى كل آيات صار بواحد العصر الأخص هذا كي يدخل باب الإعجاز العلمي قد ما تقدم العلم قد ما العلماء كي يشتعلوكي من القرآن الكريم إذا هو الذي لا يشبع منه العلماء ولا يمله الأتقياء. الناس نسلك التقا الله تعالى تعلمك يملوش القرآن إعلش لأن فيه سعادة الدنيا والآخرة فيه خير ما يعرفوش إلا الناس الأتقياء لا يشبع منه العلماء ولا يمله الأتقياء ولا يخلق على كتلة الرد ما بمعنى لا يخلق على كتلة الرد يعني ما كي قدامش القرآن الكريم مع موجك قديم شو سبحان الله العظيم إذا كنت شيء مجلع تعطيناك مجلة ولا جاريدة نفس الجاريدة ونفس المجلة قريتيها اليوم وقريتيها غدا وقريتيها بعد غدة. غدا، ستقول لي صافي عرفت اللي فيها ستتملها لأن الكلام ديالها محدود والمعنى ديالها محدود لا تريد أن تسمعها أو تتقرأ غير محفوظة لك تحافظها ولا ناشيد صافي كتمله إلا القرآن الكريم لا يخلق على قطرة الرد سبغوا الله تعالى جعل فيه واحد سبغادي لأنه دائما جديد شوف الناس الناس الذين يصليوا الصلاوات الخمس لا بلا النوافين النوافين النوافي لا تتعلم ولا تحصى غير الذين يصليوا غير الصلاوات الخمس سبعتاشر ركعة في النهار فرض علينا الله تعالى كل ركعة تقرأ فيها الحمد لله رب العالمين سورة الفاتحة واذا عمر شي واحد منها؟ ديمن الفاتحة تجيك جديدة في القلب ديالك أي سورة من القرآن؟ إذا قرأنا عليك الواقع دا بولا الرحمن ودستن الساعة وعود قرأناها ودستن الساعة و جعل عليه الله تعالى بأنه دائما جديد. دي من تقرأ القرآن ويجيك جديد. عمرك اشتى شيء واحد في العالم قال لك ودينا من لية القرآن بركة عليهم من القرآن. ها. عيسى ما نقرأه لا. تقرأه طول عمرك ودي من يجيك جديد. دي من تقرأ نفس وكل مرة كتجيك شكل. كتجيك أن جديد ينزل. وهو الذي لا يخلق على كثرة الرد. وهو الذي لا تنقضي عجائبه. سبحان الله. القرآن لا تنقضي عجائبه عجائب القرآن دار فيه الله تعالى عجائب تبقى إلى يوم القيامة وهذه هي المعجزة العصر هذه هي معجزة القرآن الكريم رجعوا إلى اللي لقرأ لنا الأخ ديانة في الأول قرأ لنا قول الله تعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله سبحان الله الله تعالى قال لك هذا القرآن اللي نزلته على البشر اللي هما لحم ودم اليهود لعنه الله قالوا قلوبنا غلف الله تعالى غلفني صدق على القول ديالهم وغلف لهم القلوب ديالهم هذا اللي نزل الله تعالى على البشر قال لك لو نزلته على الجبل اللي هو من الصخر يذوب لو نزلنا هذا القران على جبل لرايته خاشعا متصدع يعني تصدع يدك يبقى غير الآثار الجبل يدكم على الأرض لعظمة القرآن الكريم خاشعاً متصدعاً من خشية الله سبحان الله ولهذا يقول أحد العلماء الآن في باب الإعجاز العلمي يقول لك سبحان الله شوف الآن كتكون غادي في الجبل أبنجو الجبل كين طريق كتكون غاليتك تلقى طريق فيها منعراج ومسدودة ما نطح الحجر الحجر الجبل بعد مراتك يطح الشاطئ الآن باب الإعجاز العلمي يقول لك سبحان الله، شوف الآن كتكون غادي في الجبل أبين جو الجبل كين طريق كتكون غادي تكتلقى الطريق فيها منعرج ومسدودة ما هي طاحت حجر حجر ديال الجبل بعد مرات كيطيح في الشانطة البلاد اللي فيها الجبل كتتلقى الحجر طيح في الشانطة كيقال لك هذك العليم هالحجر الحجر باطل جبل بجاجاج وطحك وكل عنده إعجاز علمي في القرآن واستدلت قول الله تعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل وكيفاش القران وكيفش القرآن؟ القران كينزل لا هنا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم الله تعالى دار شي ملائكه بالليل شي ملائكه كينزلوا بالليل كيطوفوا كي كي كي كي كي على كيطوفوا كيطوفوا كيطوفوا على المجالس ديال الذكر كاع القرآن اللي فيها القران في المجموعه في الليل شي مناسبه وكيقراو القران وكاين الحديث كيجيو دوك الملائكه كيتجمعوا ملي القرآن. داك تفرت ملي المجمع الملائكه كيطيروا في السماء غادين يقلبوا على بجمع خر من اللي كيت يعني بحاله بجمع في الدار بده وغادي المراكش كيت كي جبل في الليل. داك كي الملك كيت مع كي سمعتي لا نشقر اليوم كيقولي كي اشقرة كيقولي اقرأ كذا وكذا كيبدأي اقرأ في القرآن وديز فوق جبل من اللي القرآن داك جبل كيسمع عنده كل دي اللي في الشاطي الصباح وكاتقال حجر طيح هذاك حجر من خشية الله طح ما الكريم اللي يسمع دوك الملائكين اللي دازوا فوق منه بالليل وقرأوا القرآن حجر طح ذلك الحجر الحجر وتفرتته وطاح كيفاش الإنسان اللي ما بش هذا القرآن الكريم لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وبهذه المناسبة ناخد محطات ناخد محطة من فرنسا ومحطة من أريمانيا ومحطة من اليابان ومحطة من الولايات المتحدة الأمريكية في ذل القرآن الكريم، ها؟ مشيوا إلى فرنسا، علماء في فرنسا، شدوا واحد صحن، تبصيل، داروا فيه لحمة وقدموا أحد الكلاب، كلب، كلب أكل لحمة من التبصيل، إش خلا؟ خلا لي ميكروب، خلا ميكروبات، داروا التبصيل تحت المشر وجدوا فيه ميكروبات، قالوا إش قادين يروق، قالوا أديها التبصيل هذا، قادين غسلوه، قادين غسلوه التبصيل بالمنظفات. قولوا إحنا جريزيين، نقولوا تيد، نقولوا جافيل، يعني داروا جميع المنظفات العالمية الموجودة. غسلوا هذاك طبس بالمنظفات، عودوا داروا تحت المجهر القو في الميكروبات ما زال كجري. قالوا أودش غادين ديروا؟ قالوا نشوفوا نبي العرب في هذه سأل. رجعوا للدين ديالنا القو سيدنا النبي صل الله عليه وسلم كي يقول في الحديث إذا ولغ كلب أحدكم في إنائه فليغسله ست مرات بالماء والسابعة بالتراب. سيدنا النبي سالم قال لك يلا كل كل بديالك في الطبصين ديالك غسلوا ستة المرات بالماء والسابع على التراب شدوا دك الطبصين ومايغسلوا ستة المرات بالماء ماء عادي داروا الميكروسكوب القو ما زال ميكروبات غسلوا بالتراب داروا تحت الميكرو قو جارت المكيناش ما يستغرب قالوا كيف محمد صلى الله عليه وسلم يعني محمد رجل كان كي في الصحراء حافي القدمين محمد كان عايش في الصحراء مع الناقة ما كش عنده الميكروسكوب ما كش كعرف علم الجراثيم علم جراثيم ما تعرفت اللي هنا إش كل يعلم محمد بأن الطرابك يحيط للي ميكروب قالوا اللي علموه اللي علموه واللي علم نحنا واللي خلقناه هو اللي خلقوه والله رب العالمين إش قالوا قالوا نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمد رسول الله أول إعجاز ثاني إعجاز في القرآن الكريم نشوفوا المحطة في اليابان. اليابان كما كتعرفوا عندهم تطور. والتطور ديالهم في غواصات في علم البحار. خادوا غواصة ومشوا إلى بحر الدولمات. كتعرفوا بحر الظلمات هي البقع الوحيدة في العالم. اللي يعني البحر دياله دائما. دي من هيج. دي من في الرياح أمطار دارم اسمه بحر الظلمات دي بالعاصفة ودي بالحل ضلم. مشاو بغواصه في أعماق بحر الظلمات اش كيلقاو كيلقاو في وسط بحر الظلمات كاين جبل وجبل جوج دازو وسط الجبال لقاو الظلمه هذاك الربان داك الياباني يعني ربان المركبه قال لهم شعلوا الضوا كيما كنقولوا احنا شعلوا لي فار ولي فار سكور قاع الضوا وشعلو ملي شعلوا كلهم وكلهم لقاو الضوء ضعيف شعلوا الاحتياط كل شيء الضوء ما كيخترقش الظلمه تعجبوا سحبوا الضوء ما خدامش هبط هذا ربان ديال المركبة ومشل بوله الكبيرة وحط في الدو الدو ضعيف بالزاف يلاكي فرص عندي لذي هو يرجع وكتب واحد كتبا كتبا كتب في اليابان في الجرائد كتب بأننا وصلنا لوحدة حقيقة علمية هالحقيقة العلمية شنو أنكين واحد ضلام يعني أي ضلام كذما كان نوعك اخترق دوه كيذو في الظلام إلا أظلم واحد في بحر الظلمات كان واحد الظلام في الدنيا اللي وخدش على الظلمة كيذوشه قدامه هو ذاك ظلام في بحر الظلمات أرى اليوم واحد من العمال البساطة والعمل مشي عيب النبي صل الله عليه كان كي يعمل وسيدنا داود عليه الصلاة والسلام كان كي يعمل وكان كي يكون له من يد العمل دياله العمل كي كان نوعه يكون متواضع اه واحد من العمال ولكن أعطى الله تعالى علم يردعني في الجالية قال لي وديت الحقيقة الذي وجدته رعدنا في القرآن الكريم وذكر الله تعالى 14 قرن هذه قال كيف قال لي الله تعالى يقول في سورة النور ظلمات بعضها فوق بعض هي لي في بحر الظلمات ظلمات بعضها فوق بعض إذ أخرج يده لم يكد يراها كان ظلمات حتى أخرج يده حتى ألده لا يمكن أن يرى الصمع عندي لا يمكن أن يفرزه تعجب اليابان تحلم العربية قرأ القرآن قال آي كينه قال لي حياة محمد كي يدرس الحياه ديال محمد ديال العرب زاد زاد استغرب من اللي يدرس الحياه ديال محمد ده دي شو الق القبيح سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ما عم ركب البحر الرسول ما عمره شاف البحر قال او كيفاش الرجل ما عمره ركب البحر وما عمره شاف البحر وكي لينا على حقيقة علمية اللي كان في أعماق البحار اللي الله وصلنا لأحلى الآن اذا شكو اللي علموا هذا اذا الذي علمه هذا هو الذي خلق البحار وهو خالق الكون وهو حافظنا وحافظه هو الله رب العالمين قال يباني واتقم دياله قالوا نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمد رسول الله اعجاز علمي وهو الذي لا تنقضي عجائبه نشوف المحطة أخرى في ألمانيا. هذا مستشرق. تعلم اللغة العربية. جاك يقرأ في القرآن الكريم. حتى وصل الآية اللي يتكلم فيها الله تعالى عن العنكبوت. أزجل الله تعالى في القرآن الكريم قال: كمثل العنكبوت اتخذت بيتا، وإن أوها البيوت لبيت العنكبوت. الله تعالى تكلم على العنكبوت كيفاش كتكون العش ديالو وكتكون الدار ديالها ملي تكلم الله تعالى على التكوين ديال العش ذكر الله تعالى الانثى وما ذكرش الذكر اش قال الله تعالى كما تعالى لم يقل اتخذ الذكر لا قال اتخذت تاء التانيث الساكن اتخذت يعني العنكبوت الأنت اتخذت بيتا قال كيفاش علاش الله تعالى ذكر الانثى وما ذكرش الذكر هو واش دار, دار واحد العمليه دار واحد البيت من الزجاج ودار في عشرين عنكبوت من الرجال وعشرين عنكبوت من النساء يعني ديال عنكبوت عشرين والذكور عشرين وفرقهم بعد مروا ثلاث أشهر، ما اللي يقع؟ كل أنت دارت العش ديالها وصوباته وقعدت فيه يعني عشرين أنت بعشرين عش والذكور، وقال الظكور بقى انكي ضروف المحطات ديالهم الذكر ما مقدر يكون العش دياله إذا من هنا عرف بأن الله تعالى ذكر الأونتا بأن الأونته هي اللي كتكون العش الذكر ما يشارك الأونته في العش دياله لكنش من يذكر الله تعالى تكون العش دياله ديال, ديال عنكبوت ذكر الله تعالى الأونتا وما ذكر الذكر قال من الذي علم هذا الذي علمنا هذا هو الذي ذكره في القرآن هو الله رب العالمين فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله نمسيوا المحطة الرابعة ولو عندنا محطات كثيرة لكن ما نجاوزوه المحطة الرابعة هي في الولايات المتحدة الأمريكية قسم علم الفضاء اللي تسمعوا بالآن الأبحاث قسم الأبحاث لنازة هذا النازة فيها واحد قسم يسمى قسم الأبحاث في علم السماوات يعني علم كتب السماوية يقارنوها مع الأبحاث ديالهم ناردوا واشداروا ناردوا صنعوا واحد الطيارة لأنك كتعرفوا الطائرات الآن يعني المعدل طائرة اللي كانت تحمل الركاب من مطار محمد الخامس وكانت عبر دول العالم يعني السرعة اللي كانت تمشيها حوالي ألف كيلومتر في الساعة وكانت على الأرض بألف ومئتين متر يعني 12 كيلومتر مش كانت على الأرض وكانت تمشي بسرعة ألف كيلومتر هو صنعوا واحد طيارة اللي غدت تمشي بسرعة يعني غير معهديا ديلا بس غدت مطالق غدت مطالق بعشرين ألف كيلومتر في الساعة صنعوا هذا الطائرة. صنعوهاش من الحديد، صنعوها من الفولاد الفولاد هي مادة أصلب من الحديد. ملي كملوا هذا الطيارة انطلقت بهذه السرعة، يعني ما اختارقش الأجواء إلا ببعض الكيلومترات ويتنفجر الطائرة. شنو السبب؟ رجعوا كي بحثوا. القوبي أنها هذا الهواء اللي كنشمو إحنا الآن. هذا الهواء أكسجين كيتكون من ذرات صلبة. كسممهم أدزاتهم، هذا الدرات هن الحلقات هدول الشدن بعضية بعض، اللي كيف الهواء ما كان شفوه الصلبين، كان حلقة هواء إيه صلبة، الهواء كله في واحد درات صلبة، هادو كدارات يلبش الحديد، واحد سرعة في الهواء كتقبو هادك الحديد، لأنهم درات صلبة، خاص الحديد ولا الفولاذ ميفوش واحد سرعة محدودة في الفضاء، وإلا اللي كان سرعة أقوى من هذا، هادك الحديد ينفجر. قالوا رجعوا للقرآن الكريم هم يرجعوا لقصة نبي الله سليمان عليه الصلاة والسلام قصة سليمان مع ملكة سبأ ما يسولون من يأتني بعرشي هل يجيب لي العرش قبل ما تجي عندي بغيت العرش ديال الملكة سبأ قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك هذا عفريت من الجن قال لي ودينا أنا غنجيبك بواحد سرعة هنجيبك العرش ديالها قبل ما تنضم المجمع ديالك يكون عندك هو يتكلم واحد من الإنس قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك ترفق اللي عنده علم من الكتاب قال العلماء عنده اسم الله الأعظم الذي إذا دعى به أجبر الله تعالى عنده واحد سميع ما كعرفت تشي واحد إذا دع بها الإنسان يوجب الله تعالى في البلاصة هذاك هذاك الرجل كان من دك الناس اللي علمهم الله تعالى ذاك اسم الله الأعظم قال النبي الله سليمان غادي نجيب لك العرش قبل ما يرتد إليك طرف يعني قبل ما تكمل رمشت عين غادي يكون عندك كما كان يقولوا قبل رمشت عين قبل أن يرتد إليك طرفه في علنش العرش جا قبلنا رمشة عين. نادوا العلماء ديالنا ذكي حسبوا المسافة اللي جبل العرش المسافة اللي جاب احتوصل عند النبي الله سليمان خادوا المسافة وخذوا السرعة بالجا. يعني رمشة عين هي أقل سرعة موجودة. رمشة عين شركة عطينا كرطينا الصفر فصينا الصفر الصفر جزء المئة. قسموا المسافة على السرعة اللي جبل العرش لقوبي أن العرجب واحد سرعة اللي كتفوقت السرعة دي الضوء والضوء كتعرفوا السرعة دي لو بشكيف 300 ألف كيلومتر في الثانية مشي في الدقيقة في الثانية مش كيف الضوء هذا العرش جبهة سرعة من الضوء الطيارة وما بغيت استطاف 20 ألف كيلومتر هذا العرش جاء بكثر من 300 كيلومتر مشي في الساعة في الثانية وكان عرفوا بأن العرش جب القسم من إيش كان من الخشب سبحان الله هذا العرش غير من الخشب ومزوق بالذهب وجيب هذا السرعه وما تقبش وطياره مش غير ب 20000 كلم في الساعه من الفولاذ وتقبض شكون يحفظ هذا العرش والعاش غير من خشب اذا قالوا اللي يحفظ هذا العرش في الكون هو اللي ما حفظش هذه الطائره واللي يحفظ هذا العرش هو حافظ الكون هو الله رب العالمين قال لي تحدانا نحن فقالوا نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمد رسول الله عجائب القرآن وهو الذي لا تنقضي عجائبه ولكن علماء الإسلام ما كيبحثوش وما كيقلبوش ها وهنا كنذكر في 1986 من اللي ناضج في فرنسا وفي انجلترا وفي أمريكا داك النجم اللي شافوه في السماء كتذكروا هذيك النظريه ديال هالي النجم المذنب نجم عنده ذنوب في القنت ديالو شافوه في السماء قالوا هذا نجم جديد وكيهبط من 100 عام ل100 عام غادي يهبط وتكلموا عليه وكذا عليه اكتشاف جديد والعلماء الاسلام ما تكلموش وما بحثوش وبدينا كنبحثوا حتى وجدنا حديث في صحيح الترمذي شوف النبي صلى الله عليه وسلم تكلم على هذه الأمور قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تروا في السماء نجما مذنبا شوف هذه الحقيقه ديك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم 14 قرن ما تقوم الساعة حتى في السماء واحد النجم عنده ذنب وهو شافوه وتكلموا عليه ولا من يرد في الجرائد من علماء الإسلام والمسلمين وهو الذي لا تنقضي عجائبه وهو الذي لم تنتهي الجن إذ سمعته أن قالوا إنا سمعنا قرآن عجبا يهدي إلى المشد فآمنا به سبحان الله الجن يعيشوا أكثر من الإنس فيهم جن عندهم عندهم توم الناس ديالهم اللي عاشوا ألاف سنين أبقى من الجل اللي كان عيش من عاد سليمان عليه الصلاة والسلام كي طويل وكي بزاف بالزاف ويعني وكي مع أجيال وعشا مع أمهما وعندهم علم كبير ومع ذلك جام القرآن وماشى عجز غير إنس عجز حتى الجذ اللي عندهم حتمو العلم ها من يسمعوا القرآن قالوا إن سمعنا قرآنا عجبا ج ح تفقت أقديرهمهما فأمنا به آمنوا بالقرآن الكريم لأنه إعجاز ماشى غير البشر حتى الجل سبحان الله وقال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم إن الله خلق أو إن الله قرأ طاها قبل أن يخلق آدم بألف عام وقبل آدم بألف عام خلق الله الجن إذن هم عاشوا وقبل منا وعموا وقبل منا ومع ذلك تبهضوا من يسمعوا لهذا القرآن وسلموا له وآمنوا به وهو الذي لا تنقضي عجائبه وهو الذي لم تنتهي الجن إذ سمعته أن قالوا إنا سمعنا قرآن العجبة من علم علمه سبق الذي علم علم القرآن سبق ها؟ أن علم القرآن يسبقك لجميع العلوم عندنا في جميع العلوم إذا علمت القرآن الكريم يمكنك تخاطب جميع الناس يجيبوا يجيبوا لك 70 عالم قدامك هذا علم الطب وهذا عالم الجيولوجيا وهذا عالم لابوطانيك يعني علم الطبيعة يجيبوا لك كاع العلماء هو ما يقدروش يكلموا بعضيتهم لأن كل واحد عنده الاختصاص ديالو ولكن حتى الى عندك علم القرآن يمكنك تكلمهم كلهم لأن الله تعالى ما خلاش علم إلا ذكرو في القرآن الكريم ولكن الشباب ديالنا ما عرفش دابا الشاب مسكين ملي كتهضر معاه في الدين اش كيسحقك تقول ليه غتقول ليه لي صلي وصوم وزكي وحج شنو بك يقول لك احنا شخدنا من هاد الدين هذا الدين افيون الشعوب الدين غير تخدير محمد جاب لينا جاب لينا العصره اللي هي رياضة وجاب لينا الشهر ديال الجوع هو الصيام لان مساكن ما عارفين من دين غير هذا ايوا اليابان لليابان شوفوا لي كومبيوتر اللي كاينين عندو شارع محمد الخامس اللي كيتباعوا كي كومبيوتر فيهم لي ديسكات ديال القران الكريم كله بل الذي نشينا الكمبيوتر ونسوله قلنا للقرآن ماذا حال فيه؟ ماذا حال آية لي فيه اللي كيتكلموا على الصلاة والصيام والزاكا والحج يا محمد رسول الله لقنا يا الله هذا الأركان الإسلام الخمسة اللي نعطينا هذه الأهمية كلها وكنا نتكلمون على طلحياتنا والخطبة في الجواب كيتكلموا غير على هي يا الله الدولة للقرآن وفينا ما التلوتين للقرآن؟ ما الذي يمكنك العرفة الدولتين؟ التلوتين للقرآن تكلم فيهم الله تعالى عن العلم السامة علم الأفلاك وعلم البوروج ولا علم الطب ولا علم الطبيعة, الطبيعة العلوم ما كان ألفوش إحنا، المستشرقين كألفوش مستشرقين والناس اللي المادة الخيرات كي, الخام، كي آيات قرآن كي يحطوا قدام وكي على الضوء ديان من العجب إحنا كن أصحاب دك شجيم من علم ورجيم من عندنا الخيرات ديان نو تستغل تمتل أفكار دياننا والقرآن ديان المال ولكن الشباب ديان مسكين ما كعشش شيء ما بأن علم القرآن جامع لا عرف في لكي يعرف الفقير الجامع الفقير لك يعرف أمور الصلاة والصيام والذكر والطيلة لوضعه مبطلة الصلاة. أتشي اللي يعرفين أتشي اللي علمونا من الدين والدين ماشي هو هذا الدين شامل والدين كامل وما دار الله تعالى من هذ الأمام إلا ما خلص شي صغير وكبير إلا ذكرها كما قال الصحابة ذلك ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم إلا والذكر حتى الخراعة. يعني كيفاش نشوف المرحاض وكيفاش ندخله وكيفاش نقول في المرحاض وكيفاش نخرجه حتى يذكره سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. نحن الدين فيه كل شيء والله يرحم واحد الزمان زمان العز كما نحن نهاجر الأوروبا ومشيوا عندهم وقطعوا البحار وقلبوا على فيزا لكي نمشيوا حتى هما واحد الوقت كانوا يقطعوا عندنا كان العاليم في قرى الوسطى يقول لكم ماذا بغيت تردنا القرى الوسطى لماذا كان القرون الوسطى؟ كانت أوروبا عشية في الظلام والجال والعلماء دينا لماذا كانوا كيديروا، كي كانوا كيبحثوا. كي من الذي يلقوا العلماء بأن الشمس تابت كيجي العالم من البلاد الغربية وكيحرق وكيجي عندنا كم إحنا كمشوا عندهم كان كيجي وكنزل مصر كيقال العالم كيقرر درج الصور باللوح وكيقول لي لقينا في أوروبا بأن الشمس واقفة ما كتدرش وشاد الحقيقة علمية صحيحة ولا خاطئة هو في قيد الجامعة يقول الشمس كتدر ولا واقفة هذا هو المنتقديان نحن الآن ولكن نسينا بأن ذلك الكي الجمر عنده علم السماء والأرض عنده القرآن يفهم ورفهم جميع العلوم كيجد ذاك العالم المسلم كيجد الورق وكيدي لي الصفر că spune să terugă la Europa să